وصلنا لقوري قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا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 سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا يقول الله جدا في بعدما بين لنا ما دار بين موسى عليه السلام وبين الخضر عليه السلام على الراجح لأنه من الأنبياء هذا الراجح الصحيح وإن كان اختلف أهل السنة والجماعة هل هو من الأنبياء أم هو من الأولياء والصحيح أنه من الأنبياء قال الله تعالى فانطلق الخضر وموسى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد رئت شيئا إمراء انطلق حتى ركب في السفينة فعرف الناس الخضر فمن تعظيمهم للخضر قابلوهم بغير نول فلما لجج البحر اخذ الخضر فاسا فخرق لوحا من السفينه وهذا طبعا يعني انكار موسى عليه السلام لما فعل الخضر ذلك قال أخرقتها لتغرق اهلها لقد رئت شيئا امرا يعني أخرقتها لتغرق ألم هنا لم إيش اخرقتها لتغرق اهلها لقد لقيت شيئا قبل الشرح لم هنا لم ألم لم تعليل تضيف <تصفيق> للعاقبة <تصفيق> نعم مش. يعني أنت إن فعلت ذلك أنت إن فعلت ذلك عاقبة الأمر أنهم إلى غرق سيموتون نعم قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد رئت شيئا إمرأة وهذه فيها دلالات واضحة على حرمة مكافأة الإحسان بإساءة سيء جدا سيء جدا أن يقابل المرء الإحسان بإساءة هذا جحود والجحود يأباه الله تعالى ويبغضه ووضع الإساءة مقام الإحسان يبغضه الله جدا أرأيت كان الشفعي يوقر هذا الأعربي وهم قالوا عربي يا شفعي قال هذا علمني حرفا قال قال عندما ذكر الشغار قال العربي الشغار من شغر الكلب هي رفع, هي رفع رجله هي رفع رجله فقال قول مريحة فقال قال شغر الكلب لما قال شغر الكلب قال رفع رجله, رجله فعلم الشفاء وهو كان يعلم حجه في اللغة لكنه حفظ له ذلك ولما سألوا عن هذا قال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لحظة الحر يحفظ وداد لحظة, لحظة وتعليم لحظة رأيتم ما قال رب العباد في كتابه الكريم حين قال سبحانه وجله فعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر بن الخطاب على الصدقة الزكاة قال قال وما نقم ابن جميل عمر قال أما خالد فامتنع وأما العباس فامتنع وأما ابن جميل فامتنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن العم صنو الأب علي ومسلوها وكان استسلف زكات سنتين من العباس وقال بالنسبه لخالد رضي الله عنه أرضاه قال خالد أنتم تظلمون خالدا إن خالدا حبس اضراعه واعتاده لله تعالى أقفر لله اللي في علاه وقال قال وأما ابن جميل فما ناقم ابن جميل أن أنعم الله عليه يعني هل يكافئ هذه النعمة بدل الشكران شحود ونكران فأنكر عليه فلذلك موسى عليه السلام تم إنكاره على الخضر قال قوم أحسنوا إلينا حملونا بغير نور أبدل الشكر تجعل مقامها الإعطال فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا يعني شيئا عجبا مع أن النبلاء الفضلاء يحفظون الود يحفظون الخير من أحسن إليهم أدوا الإحسان فوقه إحسان أرأيت النبي العدنان فكان يقبل الهدية ويكافئ عليها المزيد فكانوا يتقصدون الهدية للنبي يريدون المزيد حتى شق على النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن لا أقبل هدية إلا من دوسي أو إلا عدد لما كان يحدث من المغلاف في من أجل أن يأخذون المزيد وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصله الجزاء الإحسان إلا, إلا الإحسان لذلك أنكر عليه قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد رئت شيئا امرا لقد رئت شيئا منكرا شيئا عجبا أي نتعجب لما يحدث لأنه لا يمكن للنبلاء إذا وجدوا الإحسان أن يقابلوه بالإساءة هم يقابلون الإساءة بالإحسان فكيف تقابل يقابل الإحسان بالإساءة؟ قال لقد رئت شيئا امرا فقال له الخضر قال الم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بين لهنا العلم الذي لا يعلمه موسى قال قلت لك وخيرتك وما قلت لك اتبعني عندما قال قال هل أتبعك على أن تعلمني مما أولمت رجدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به قال سترذني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا شوف إيش قال قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فقال على الشرط انتهينا إذا على الشرط فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى قال ألم أقل لك عتابا هو الآن قال ولكن كان عتابا رقيقا لأنه يتسامح للمري إن, إن, إن, إن, إن زل فإن الإنسان يزل قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا وطبعا هذا من علم الخاضر أنه يعلم بين هذه الأمور التي يفعلها لا يستوعبها العقل والشرع لا يقبلها إلا من ناحية القدر لذلك في موسى ما كان بل, بل في الشرائع جميعا جمعا لا يمكن أن تبدل الحسنة بالسيئة أو تقابل الحسنة بالسيئة بل الفعل النبيل أن تقابل الحسنة بالحسنة وهو يعلم في ذلك قال له ذلك. قال لما أقول لك أنك لن تستطيع معي صبر قال موسى لا تأخذني بما نسيت قال لا تأخذني بما نسيت ابن عباس قال هذه من المعاريد قال هذه من معاريد الكلام لأن موسى عليه السلام هذه من معاريد الكلام قال لأن موسى عليه السلام لم ينسى فكأنه عرض بشيء آخر نسيه وفتكلم عنه لكنه لم ينسى وهو استدل بحديث أبايد بن كعب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا والوسط شرطا والثالثة عمدا قال كانت الأولى من موسى نسيانا والوسط شرطا والثالثة يعني كانت الثالثة عمدا والحق أن نقول المسألة على ظاهرها المسألة على ظاهرها وكانه نسي أو أنه أذهله عندما رأى المخالفة عياناً وكان يعلم أن الأمر سيكون فيه مشق عليه لكن المغبر ليس كالمعين هو قال قال فلا تسألني عن شيء حتى واحد سلك منه ذكرى سيحدث أمور لا تستطيع الصبر عليها قد علم بذلك لكن كما قلت المخبر لا كالمعين الخبر ليس كالمعينة الخبر ليس كالمعينة لما عاين موسى زهل ما استطاع أن يصبر، وهذا بالضبط كما قال الله تعالى لموسى: إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضل الله مستمري، من بعدك وأضل الله مستمري. شوف هو كان معه بيده الوحي التوراة، ولما أخبره أنه فتنا قومه ما ألقاها ولك سره، وإن كان قد غضب حزن. لكن لما ذهب ووجد الأمر عيانا ويعبدون العدل ألقى الالواح كسرها ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه إليه قال, قال ابنهم الأخ الآيات الغرض المقصود هنا كما قال النبي والخبر ليس كالمعينة أو المقبل ليس, ليس كالمعينة لما عاين حقيقة الأمر وانه فعل امرا يعني لا يقبله الشرع والعقل قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد لي شيئا إمرأة. قال لا ترهقني ولا تغشني من امر عسرة. وقيل لا تكلفني. قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري من أمر عسرة يعني لا تكلفني مشقة ولا تضيق علي وعاملني بالأيسر ولا تعاملني بالأشد ولا الأشق فإن الأمر كان نسيانا وهذه فيها دلالة على عدم المؤخذة على, على النسيان وهذا جاء التشريع العام قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما عليه لما أنزل الله جل في علاه أن تبدو ما في أنص ما في أنص ما في أنفسكم أن تخفوه فحاسبكم بالله ماذا قال قال قال الله جل في علاه عنهم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت قال الله قد فعلت نعم يمشي شاء الله فعمله بالحسن قال الله تعالى قصا علينا ما حدث قال فانطلق فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله وهذا الأمر أشق وأشق وأشق في القصة انهما خرج من البحر يمشيان فمر بغلام أو بغلمان يلعبون فمر بغلمان يلعبون فأخذ الخضر غلاما وضيء الوجه فأجعه ثم ذبحه بالسكين وكان غلاما يعمل بالفساد قال ابي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارهق, لأرهق والديه طغيانا وكفرا عليكم السلام وبركاته قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا فقتل الخضر فلما قتله قتلوا شق على موسى عليه السلام فقال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرة أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرة جئت شيئا منكرا أقتلت نفسا بريئة بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا واختلف العلماء في النفس الزاكية قالوا النفس الزاكية التي لم تعمل شرا قط وهذا غير متواجد هذا غير متواجد وقيل النفس الزاكية وهي صحيح الزاكية الزاكية هي النفس التي أدنبت ثم تاب أذنابت ثم, ثم تابت هذه النفس الذكية قال بغير نفس أي لم تقتل نفسا بشيء وجب عليها القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرئ مسلم إلا, إلا بإحدى ثلاث وذكر منها النفس بنفس قال السيب الزاني النفس بنفس والتارج لدين مفارق للجماعة فكان النكران على الخضر أعظم من الأولى لان فيها حقيقة الهلاك يعني شوف شوف الأمر المفنون ما كان الإنكار فيه بشدة والأمر المحقق كان الإنكار فيه بشدة أغلظ الإنكار على الخضر لما تحقق الهلاك وخفف لما كان مفنونا بخارق السفينه بذلك قال لو شيئا نقرأ صريحا يستنكر منكر فقال الخضر ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا وهنا زاد زاد عليه أنه قال ألم أقل لك في الأولى ألم أقل إنك لم تستطيع هنا زاد ألم أقل لك قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا زاد لأنه نقض العهد العهد هنا مرتين وفي القصة أن يوشع بن نون يقول لموسى يا نبي الله اذكر العهد اذكر العهد اذكر العهد الذي أنت عليه فلما قال لموسى ذلك وشدد عليه في المراجعة وقال الم اقل لك إنك لن تستطيع قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني يعني هذه مرة ثالثة هي المرة الأخيرة إن سألتك عن شيء بعدها فلا فلا تصاحبني يعني فارقني قال قد بلغت من لدن قال قد بلغت بلغت من عذراء الآن قد فرط تركتني ثلاثا فبلغت المدى فإن وجدتني قد سألت فلا تصاحب فقد أعذرت ما بيني وبينك وأنت حذرتني الأولى وحذرتني الثانية فلابد أن أحرص في الثالثة فإن لم أحرص فلك ان تفارقني. لذلك قال أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عدل لرأينا عجبا فقال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عزرا لذلك كان النبي يقول لو صبر لرأى عجبا ولا أخبرنا بهذا العجب قال تعالى فانطلق حتى إذا أتى اهل أهل استطعم أهلها اختلفوا في هذه البلده وان كان البعض يرى بانها بلده في الاندلس دخل عليهما من اجل الضيافه قال النبي اذا اتى اهل قريه لآمن فطامه فطاف في المسجد فاستطعم اهلها فأبوا أي ضيفهما شوف بنظر اللئيم يمنع يمنع الجود يمنع الكرم يمنع الضيافة والكريم يجود بما عنده كان مضيفان الضيفان إبراهيم عليه السلام وعلامة القرى علامة الكرم والنبل علامة القرى علامة الكرم والنبل قال فوجد فيها جدار يريد أن ينقطع فأقامه أي يسقط وهذا من يعتبرونه من مجاز القول وهذا خطأ بين بل الصحيح الرارح بأن الجدار له إرادة وأنه حق على حقيقته قال الجدار يريد أن ينقطع فاقامه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حجرا كان يسلم علي بمكه شارف على المدينة فقال هذا أحد جبل نحبه ويحبنا وفي رواية الخطبة أثبت أحد عليك نبي وصديق أو قال وشهيد فللجبل إرادة للجدار إرادة نعم للجدار إرادة وللجدار عبادة وتسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فوجد جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليها سبحان الله الظاهر الآن هؤلاء قوم لآم وأرادوا حاجة منا ونحن على ضيافة واجبه لم يقضون إياها ونحن على حاجة منها ولا نقص شيء إذا اقمنا الجدار فأخذنا حقنا كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما دخلوا القرية وطلبوا الضيافة فمنعوهم ثم لضغ سيدهم فقالوا أفيكم راقي سيدنا لديغ قالوا فينا راقي والله لا نرقي حتى تكتبوا لنا كذا وكذا فوافقوا وتعاقدوا معهم مع على ذلك فرقاه بالفاتحة سبع مرات فكأنما نشط من عقاد فاخذوا السهم فقال جدار يريد أن ينقذ اقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجر تسقطه فتاخذ الأجر فقال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك قال حان وقت الفراق بيني وبينك اعطيتك المهله ثلاثه فاستنفدت لكنه من وجوده وقد جاء متعلما لذلك وجب على المعلم إذا جاءه متعلم لا لا يرد إلا لا يرد الا وقد فتح له باب العلم لا يرد الا وقد فتح له باب العلم قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا إذا حان وقت الفراق ومع ذلك يكون بالجميل وبالإحسان أن أبين لك ما أشكل عليك وأنكرت به ثم بين له ما فعل وهذا إن شاء الله نفصله غدا لنبين مقاصد الشريعة ونبين أن الخضر قد وافق الشريعة بمقاصدها على الأصل في ذلك وهذا إن شاء الله يأتي غدا بإذن الله كل عام أنتم بخير يكون معنا التفسير والتلميذي يسمحوني اليوم كانت الحلقة وسط الدرسين وأنا يعني العجب العجاب أنا كنت أمشي بغير ثياب يعني ل ل لأكون بها أدركت أدركتني رحمة الله جل وعلا وخد يعني سدت الخله بفضل جل وعلا يجعل الله لنا من كل يعني ضيق مخرج الحمد لله والشكر لله لفوائد المتخبطه من الايات حسن الادب مع الاخيار لا يمنع النصح حسن مع لا يمنع النصح كما قد اقول حسن الادب مع الاخيار لا يمنع الإنكار هو انسب يعني هذا ما فعله موسى عليه السلام ان الحق كان مع مع الحر يحفظ وداد لحظه وتعليم لحظه مقابله الاحسان لابد ان تكون احسانا حسن الظن بالله أن مقادير الله إلى خير وهي في خير وخير لأن فعل الله كله كمان شوف انظر إلى المآلات لما قتل الطفل يعني لو عاش الطفل لكفر وخلد في النار وكفر والدي وخلد, وخلد في النار قتل فلم يكن في النار لأنه في الجنة والوالداني بقي على الإيمان وأخرف الله خيرا على خيرا منهما وبقي على الاهم امين يا رب امين جزيت الجنه أحسن الله اليكم الابره بر الله بك على ما احسنت الى بذلك طيب هذا بالنسبه للفوائد لو لي ما إيه ليه ما ليه؟ تباطأ؟ <تصفيق> ليه ما, ما ليه مراحة. آه انت, مازمو انت آه. بش حكي غيرك وغش. ما ما ما في ما في ما فيش. آه ما في حاجة ما فيش انا هنزلك هنزلك انا بص يا اخي انتهي واننتهي وطلع... <تصفيق> طب <تصفيق> <تصفيق> في سؤال يقول هل يجوز ان ان يكتفي المكلف بنية بنسم واحده شهر رمضان انزال تقدير النيه طبعا هو هذا كلام المالكيه هذا كلام هو كلام المالكيه يقولون هو تل... يكفي يكفيه نيه ليله واحده تكفي طبعا أحلف لا يرونه يرونه النية من الصباح تصح فاتجح ش شمسان تميع عندما عندما يعم عليهم في مساء الرؤيا لا في كل ليلة والصحيح الرائع أنه شرط صحة الصيام تبيت الصيام من الليل للأحاديث جاءت من قفه مرفوعة وكان رفع فيه كلام لكن الموقوف هنا لابد أن يكون له الرف لقول النبي صل الله عليه وسلم لقول للنعمار والحافظ صار عايش. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا كل ليلة القيام هذه نيه عشان ما تقول انت ويت لا ما انت ويت انت عند تناول الصحور انت تنتوه من فضول شيء هل من فقه الذكر للمحافظة عليه وتمييع نخص سمت الاستفار للاستغفار وآخر الحقالة ثالث هل نحافظ على هذه الاوقات سويا دون تغييرها تماما فسنا نعم لكم ذلك لكم ذلك الخير عاده وإلف النفس عليها من الأهمية مكان لكم ذلك. هل انتهت الاسئله كان النبي صلى الله عليه وسلم أجل ما يكون في رمضان فجرق الصادقة واضحة تتكادر استهداد أن يكفي الله الله فقير المعذَّم كل ما يخرج مني. أمل أولي أن يكسر من عدد صدق عليهم أثر الكفاية. هو الحق, الحق. الكفاية وأولى من التعدد بدون كفاية. الكفاية وأولى من التعدد بدون كفاية. هذا الحق وهذا الأجر وهذا العظم إن الله جارك على. إلا يعلم إذا يعلم بأن الفقير هذا. هناك أقصر من جهة تصد اعوازه فينوع أفضل نعم شكر الله لكم اذا انتهت الأسئلة إن شاء الله من الغد بعد العصر بإذن الله نبدأ في التربذي والتفسير كل عام أنتم خير. شكر الله لكم. جزيد الجنة أحصى الله عليك. أحصى الله عليك يا رفيق وأحصى الله لأهل الجزائر جميعا. ورفع الله مقامكم وشكر لكم. ونسى الله للفعلاء أن يدع ذلك في ميزان حسنات وأن يرضى عنا وعنكم. اللهم مأمين. تغفر الله احاول اللهم امين اللهم امين شكر الله لكم وأحسن إليكم اليكم وزادكم خيرا وبركه وطاعه وجعلنا جميعا ممن قد استفاه الله جل في علاه لعبادته ولحس دعوته ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرته ونصرة نبيه اللهم امين والله يعتقد أنكم خير الناس فرفع الله مقامكم وأحسن إليكم بالشراكة الله بكل خير ورفع مقامكم وأحسن إليكم وزادكم خيرا وبرة ويعني اراكم على خير بإذن الله في كل مرة وغدا تكون التفسير اللهم عنا اللهم عنا اللهم عنا اللهم عنا. اللهم عنا, اللهم عنا. اللهم عنا. اللهم عنا. اللهم اجعلنا نبلغ المنتهى بما يرضيك وبلغنا فيك أمالنا يا رب العالمين وفوق ما نرتجي ونؤمل فأنت الكريم أحسن الله عليك بزيد الجنة سبحانه أحسن الله عليك ورفع مقامك سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا يلا إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته